إن من نسي أزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عمن لا يحرمونه عمل ليؤطي عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زُيِّنَ لَهُمُ السُّوءُ أَعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ